119. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 110. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم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 مصدقا لما بين يدي من الثورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فآمن الصائفة من بني إسرائيل وكفر الصائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين